لَقَادِبَتْ غَرَّمَ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَادِرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّ وَلا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ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 نصون بنا الى اشد الحسنين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا اتربصوا ان معكم متربصون قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قومًا فاسقين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 ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون